توقفنا أنسي يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الخامسة من مسائل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريح باحسان صدق الله, العظيم صدق الله العظيم من الآية التاسعة والعشرين بعد المئتين من سورة البقرة نعم يا ولدي فماذا تذكر من كلام الإمام في ذلك؟ أورد الإمام ما قاله البخاري من أن هذا التعديد للطلاق إنما هو فسحة للأزواج فمن ضيق على نفسه لزمه، وأن من طلق ثلاثا في كلمة فلا يلزم إذ هو غير مذكور في القرآن ثم أورد الإمام آراء العلماء في هذا الشأن وما قاله عمر رضي الله عنه من أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فأمضاه عليهم بارك الله فيك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام هيابنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي سبحان الله ذكرنا يا ما قاله القاضي أبو محمد عبد الوهاب من أن الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الثلاث وأن هذا هو الأشبه بقول الراوي إن الناس في أيام عمر استعجلوا الثلاث فعجل عليهم معناه ألزمهم حكمها وأما حديث ابن عمر فإن الضار قطني يسنده عن ابي الزبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائد فقال لي أتعرف ابن عمر قلت نعم قال طلقت امراتي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة فقال الدار قطني كلهم من الشيعة يعني رجال الحديث والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض قال عبيد الله وكان تطلقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السلمة. وكذلك قال الليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وغيرهم أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة وكذا قال الزهري عن سالم عن أبي ويونس بن جبير والشعبي والحسن وأما حديث كان فقيل إنه حديث مضطرب منقطع لا يستند من وجه يحتج به رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بني ابي رافع وليس فيه من يحتج به عن اكرمة عن ابن عباس وقال فيه ان ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعها وقد رواه ايضا من طرق عن نافع ابن أن ان ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته البتة فاستحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اراد بها فحلف ما أراد إلا واحدة فردها إليه فهذا اضطراب في الاسم والفعل ولا يحتج بشيء من مثل هذا وقد أخرج هذا الحديث من طرق الدار في سننه قال في بعضها عن نافع بن عجير بن عبد يزيد إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البكة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ما اردت إلا واحدة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اردت الا واحدة فقال ركان والله ما اردت بها إلا واحدة فردها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانيه في زمان عمر بن الخطاب والثالثه في زمان عثمان قال ابو داود هذا حديث صحيح فالذي صح من حديث ركانة انه طلق امرأته البتة لا ثلاثا وطلاق البتة قد اختلف فيه على ما يأتي بيانه فسقط الاحتجاج والحمد لله والله اعلم قال ابو عمر رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه اتم وقد زاد زيادة لا تردها الاصول فوجب قبولها لثقة ناقليها والشافعي وعمه وجده أهل بيت ركانة كلهم من بني عبد المطلب بن عبد مناف وهم اعلم بالقصة التي عرضت لهم وقد ذكر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطلي هذه المسألة في وثائقه فقال الطلاق ينقسم على ضربين طلاق سنة وطلاق بدعة فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه وطلاق البدعه نقيضه وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثا في كلمة واحدة فإن فعل لزمه الطلاق ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود يلزمه طلقة واحدة وقاله ابن عباس وقال قوله ثلاثا لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث مرات وإنما يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبرا عما مضى فيقول طلقت ثلاثا فيكون مخبرا عن ثلاثه أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات رجل قال قرات امسي سوره كذا ثلاث مرات فهذا يصح ولو قراها مره واحده فقال قراتها ثلاث مرات كان كاذبا وكذلك لو حلف بالله ثلاثا يردد الحلف كانت ثلاثه ايمان واما لو حلف فقال احلف بالله ثلاثا لم يكن حلف إلا يمينا واحدة والطلاق مثله وقاله الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وروينا ذلك كله عن ابن وضاح وبه قال من شيوخ قرطبة بن زنباع شيخ هدى ومحمد بن تقي بن مخلد. ومحمد بن عبد السلام الحسني فريد وقته وثقيه عصره وأصدغوا ابن الحباب وجماعة سواهم وكان من حجة ابن عباس أن الله تعالى فرق في كتابه لفظ الطلاق فقال عز اسمه الطلاق مرتان يريد أكثر الطلاق الذي يكون بعده الامساك بالمعروف وهو الرجعة في العدة ومعنى قوله تعالى أو تسريح بإحسان يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضي عدتها وفي ذلك احسان اليها ان وقع ندم بينهما قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا يريد الندم على الفرقة والرغبة في الرجعة وموقع الثلاث غير حسن لان فيه ترك المندوحة التي وسع الله بها ونبه عليها فذكر الله تعالى الطلاق مفرقا يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد وقد يخرج بقياس من غير ما مسألة من المدونه ما يدل على ذلك من ذلك قول الإنسان ما لي صدقة في المساكين أن السلس يجزيه من ذلك وقال ابن المنذر كان سعيد بن جبير وطاوس وعطاء يقولون من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة وربما اعتلوا فقالوا غير المدخول بها لا عدة عليها فاذا قال انت طالق ثلاثه فقد بانت بنفس فراغه من قوله انت طالق فيرد ثلاثا عليها وهي باء فلا يؤثر شيئا ولان قوله انت طالق مستقل بنفسه فوجب الا تقف البينونة في غير المدخول بها على ما يرد بعده أصله إذا قال أنت طالق المسألة السادسة استدل الشافعي بقوله تعالى أو تسريح بإحسان وقوله وسرحهن على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق وقد اختلف العلماء في هذا المعنى فذهب القاضي أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه مثل أن يقول أنت طالق أو أنت مطلقه أو قد طلقتك أو الطلاق له لازم وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يستعمل فيه فهو كناية وبهذا قال أبو حنيفة وقال القاضي أبو الحسن صريح ألفاظ الطلاق كثيرة بعضها أبين من بعض مثل الطلاق والصراح والفراق والحرام والخليه وقال الشافعي الصريح ثلاثه الفاظ وهو ما ورد به القران الكريم من لفظ الطلاق والصراح والفراق قال الله تعالى او فارقوهن بمعروف وقال او تسريح باحسان وقال فطلقوهن لعدتهم واذا تقرر هذا فالطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح ما ذكرنا والكناية ما عدا والفرق بينهما ان الصريح لا يفتقر الى نية بل بمجرد اللفظ يقع الطلاق والكناية تفتقر الى نية والحجة لمن قال إن الحرام والخلية من صريح الطلاق كثرة استعمالها في الطلاق حتى عرفت به فصارت دينه واضحة في إيقاع الطلاق كالغائط الذي وضع للمطمئن من الأرض ثم استعمل على وجه المجاز في إثيان قضاء الحاجة فكان فيه أبين وأظهر واشهر منه فيما وضع له وكذلك في مسألتنا مثله ثم إن عمر بن عبد العزيز قد قال لو كان الطلاق الفا ما ابقت البتة منه شيئا فمن قال البتة فقد رمى الغاية القصوى اخرجه مالك وقد روى الدور قطني عن علي قال الخليه والبتة والباء والحرام ثلاث لا تحل له حتى تمتح زوجا غيره وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البتة ثلاث من طريق فيه لين خرجه الدار قطني وسيأتي إن شاء الله تعالى عند قوله ولا تتخذ آيات الله هزوا والله تعالى أعلى وأعلى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهكذا يا ولدي فإن شرح الإمام شرح مصطفيد قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نلتقي مع الإمام القرطبي